اللهم اجعل علينا صلاة قوم أبرار يقومون الليل والنهار ليسوا بأثمة ولا فجار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.